علمت نفس ما قدمت يَا يا أيها مَا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلت في اي صوره ما ساء ركبت كلا بل بالدين وإن عليكم لحافظين وإن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 jeszcze raz powtórzyliśmy, że w tym momencie, w którym يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ سَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ